بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الطلائع الإسلامية تقدم يا عذرا يا مسلمون القدس الشغين عذرا يا إخواننا في الصيف عذرا لأم من العجول عذرا لأخينا الشاب عذرا لطفلنا اليتيم عذرا اليومين المسلم عذرا لك يا مسلمان يوما كونك عرضك ونحن نتفر أين أحباد مصعب بن عمير أين أحباد مصعب بن عمير وأين أحباد عمر بن عبد العزيز وأبطى أين الفاروق عمر ما بارق المدينة إلا من أجل الأخبر المبارك عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم قلقة ولها في القلب أو جاع عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني فارحت أسأل هل ضمته أسماع يا مصر حل المسكون ذلكم اردف فلسطين والابناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسور يهمي عليها بواب النار يهمي ب أَبْلِ النَّالِ مِطْلاعُ أين الأخوة في الإسلام؟ أينهم؟ يغشهم الهن والإسلام قد بارو. يا غزّة المجديا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر يارو. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاه هم الهن والإسلام قد بعو يا غزة المجد يا عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو منصاع صهيون صب عليك الويل من سحب تهمي رصا ونار منك إرتعوا تهمي رصا ونار منك إرتعوا اللهم, بيهو اللهم عليك بيهود اللهم اللهم عليك اللهم عليك اللهم لم أطلق الموت في حد الرصاصي ومن يستقبل الموت حر ليس يرتاع أذقك الكفر ثم القصف والدنيا تشاهد المنظر المبكي وتلتاع لم أطلق الموت في حد الرصاصي ومن يستقبل الموت حر ليس يرتاع فتيان غزة هب يصعدون إلى جنة خلد لها في النفس إشعاع تقدم الموت يسعى في مرابيعهم فاستقبلوه كأن الموت إمتاع فاستقبلوه كأن الموت إمتاع تقدم زمرا للموت آتيفة يقدس صبرا فهذا الحصم خداع تقدم زمرا للموت آتيفة يقدس صبرا فهذا الحصم خداع تقدم وزمر للموتيات ياتي فتن يقض صبرا فهذا الخصم خدر تقدم وزمر الموت فتن يقض صبرا فهذا الخصم خداع